بسم الله الرحمن الرحيم ألاكم التكاثر حتى تغتغوا المقابر كلا سوف تألمون ثم كلا سوف تألمون كلا, كلا لو تألمون علما يظيم لترون الجحيم ثم لترون